وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَيَذذِبَ المُنافِتِينَ وَمُنَافِ قاتِ وَمُشِكينَ وَمُشِكَاتِ الَِّّينََ بِاللَّهِ وََّ السَّوو عَلَهِمْ دَ إِلََةُ 117. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 118. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 119. سَنَّكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَذُ اللهَّهِ فَوْوقَ أَذهِم فَمَنْ نَّكَثَ فَإِن ماَا يَنكُسُ عَ نَفْسِه وَمَنْ أَْفَ بِمَا عَدَ عَلَيهُ اللهَّه فَسَُؤْتِهِ أَي النَّظِيمَا 117. يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا 118. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 119. قل فمن يملك لكم 119. ومن الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بَل ضَنَنْتُمْ أَلَّن يَنَالَهُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَهْلُهُمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا 119. كذلكم قال مِن من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 111. إن تتعلوا مِنْ توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما 112. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على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 110. رَضِيَ رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 111. ومغانم وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ مَا آتَاهُ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً وَلِتَكُونَ آية 119. ويهديكم صراطا مستقيما 110. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاق الله بها 111. وكان الله على كل شيء قديرا 112. ولو قاتلكم الذين كفروا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تَنْتَظِرُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ الله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 116. معرة بغير علم 117. ليدخل الله في رحمته من يشاء 118. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله إيابي الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 112. فعلم لَمْ لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 113. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله 129. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطؤه باذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الذرع ليغضب بهم الكفار